بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم المجلس الرابع من سلسلة أصلاق وآباب طالب العلم شاكنا أبي عبد الأعلى قال ابن محمد بن عثمان بن حفظه الله تعالى ونفع بعلمه وكان هذا في ليلة الخميس الخامس من شهر صفر في العام الحالي والثلاثين بعد الأربعين والألف من إجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اتبعوا داء اما بعد فقد انتهينا في اخر مجلس من ذكر ما يتعلق بداء حب الزعامه وحب الرئاسه والذي جلست يناسي إخلاصها طالب العلم ويقطع عليه الطريق ونسعى في هذا المجلس وفيما بعده إن شاء الله إلى ذكر بعض الأدوية التي إن استعان بها طالب العلم تمكن من علاج هذا الداء أو من منع تسربه إلى قلبه <تصفيق> ومن أعظم الأخلاق ومن أهم من أهم السجاعة التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم هو الزهد الزهد في الدنيا وعن طريق الزهد في الدنيا يستطيع طالب العلم أن يعالج نفسه خاصة في أول طريق الطلب حيث تتعارضه أو تعترض طريقه الشهوات والشبهات فعن طريق الزهد وعن طريق الورع يتمكن إن شاء الله طالب العلم من دفع هذه الفتن ومن حماية قلبه منها و... ولكن ما هو الزهد؟ ما هو الزهد الذي نحن ناليه؟ او ما هو الزهد المحمود؟ هذا لا يعرف الا لما نعرف تعريف اهل العلم بمعنى الزهد لغه واصطلاحا فنقول إن الزهد لغة كما قال ابن منظور في لسان العرب الزهد <تصفيق> قال الزهد والزهادة في الدنيا ولا يقال الزهد الفتح إلا في الدنيا، يعني الزهد والزهادة أو الزهد والزهادة والزهد في الدنيا خاصة، والزهد ضد الرغبة والحرص على الدنيا. نعم. والزهادة في الأشياء كلها ضد الرغبة ويقال زهد وزهد يزهد فيهما زهدا وزهدا زهدا وزهدا والفتح عن سباوه وزهادة فهو زاهد والتزيد عن الشيء وكذلك التزيد في الشيء عن خلاف والطرغيب فيه وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث فيه أي في مادة الزهد أفضل الناس مؤمن مزهد قال المزهد من قليل القليل الشيء القليل الشيء ومن قال شيء زهيد أي قليل مفهوم في الحديث ليس عليه حساب ولا على مؤمن مذهب هذه الحديث تحتاج إلى بحث صحته نادم وفي ساعة الجمعة جاء فجعل يزهدها أي يقللها لانها قليله قليلة لا تمكث فتره طويلة أي يستجاب فيها الدعاء وفي حديث خالد كتب إلى غمر إن الناس تدافعوا في الخمر وتزاهدوا الحده أي احتقروه وأهانوه ورأيه زهيبا فنحن عن معنى الزهد استلاحا فقد جاء عن الزهري أنه قال أو سئل عن الزهد في الدنيا نحن سئل عن الزهد في الدنيا فقال هو أن لا يغلب سكره هو أن لا يغلب الحلال شكره نعم ولا الحرام صبره قال, قال ابن الاثير في تاويل كلام الزهري ام اراد ان لا يعجز ويقصر شكره على ما رزقه الله من الحلال ولا صبره عن ترك الحرام وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في أمجلدي العاشر من مجموع الفتاوى يقاصب علم السلوك قال الزهد خلاف الرغبة فيقال فلان زاهد في كذا وفلان راغب فيه والرغبة هي من جنس الإرادة، فالزهد في الشيء انتفاء الإرادة له. أنما وجود إما إما مع وجود كراهته، وإنما عدم الإرادة. والكرهه او الكراهه بحيث لا يكون لا مريدا له ولا كارها له وكل من لم يرغب في الشيء ويريده فهو زاهد فيه لو وكما ان سبيل الله يحمد فيه الزهد فيما زهد الله فيه من الفضول او من فضول الدنيا فتحمد فيه الرغبه والاراده لما حمد الله ارادته والرغبة فيه ولهذا كان أساس طريق الإرادة كما قال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وقال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأقول كان سعيهم مشكورا فكما رغب في الزهد ذن ضده في قوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا <تصفيق> لا، وليك الذين ليس ليس لهم في الآخرة إلا النار. <تصفيق> وقال تعالى: <تصفيق> الهيكم التكافر. <تصفيق> وقال سبحانه: وتأكلون الطراف أكلاً لما وتحبون المال حبا جما. <تصفيق> وقال ان الانسان لربه لكنود لمو على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد الخير هنا المال وقال تعالى انما حياه الدنيا لعب وله وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد الآية وهذا باب واسع وكما قال شيخ الإسلام بعد ذلك إنما المقصود هنا تميز الزهد الشرعي من غيره هو الزهد المحمود وتميز الرغبة الشرعية عن غيرها وهي الرغبة المحمودة لأنه كثيرا ما يشتبه الزهد بالكسل، بالكسل والعجز والبطالة عن الأوامر الشرعيه وكثيرا ما يشتبه أو تشتبه الرغبة، الرغبة الشرعية بالحرف والطمع. الحرص والطمع والعمل الذي ضل سعي صاحبه وكما قال ابن قيم الجوزية في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين حقيقة الزهد أن تزهد في ما لا ينفعك. هذا باختصار. أما ابن قيم الجوزية كما في هذا الكتاب أيضاً أن حقيقة الزهد وأن هذا الزهد هو على أربعة أقسام. الزهد في ما لا ينفعك. على أربعة أقسام <تصفيق> القسم الأول الزهد في الحرام وهذا فرض القسم الثاني الزهد في المكروه نعم وفي فضول المباحات وهذا مستحب على مراتب نعم على مراتب على مراتب في الاستحباب أو على درجات في الاستحباب والقسم الثالث الزهد في الدنيا جملة وما وليس المراد كما قال ابن القيم تخليتها من اليد، أو إنما المراد إخراجها أو إخراجها من قلبه، أو إنما المراد من قلبه بالكلية فلا يلتفت إليها البطر. ولا يدعها تساكن قلبه وإن كانت في يده وهذا كحال الخلفاء الراشدين الاربعه وكحال عمر بن عبد العزيز الذي كان حاله كحال الخلفاء الأرباع كانت الدنيا في يده وكانت عنده خزائن والأموال يعني فيما قد لا يحصى ورغم هذا لما نال هذا الملك ونال هذه الأموال الطائلة كان أشد زهدا فيها مما كان من قبل لنوخذ اخرجها من قلبه قد اخرج حب الدعامه وحب الرئاسه وحب الدنيا وزينتها من قلبه و... وكما قال ابن النقيب ايضا هذا كحال سيدي ولد ادم صلى الله عليه واله وسلم حيث أنه لما فتحت عليه الدنيا وجاءت الغنائم وفتح الله عليه من الدنيا ما فتح لم يزدد إلا زهدا فيها ولم يزدد إلا تورعا عن فضولها فكان صلى الله عليه وآله وسلم ينام على السرير الذي من الرمال حتى يؤثر في جنبه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم ولما دخل علي عمر لما غاضب أزواجه كما في الصحيح وقيل أو يعني ظن عمر أنه قد طلقهن صلى الله عليه واله وسلم فدخل عليه فدخل عليه حتى يستبي منه الأمر فقال قال عمر فقلبت بصره في خزرة أو في المشربة التي كان ينام فيها النبي صلى الله عليه واله وسلم أي التي اعتزل فيها نساؤه قال فلم أرى شيئا يرد البصر إلا كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن فارسة والروم قد فتح الله عليه من الدنيا وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم و وهذا يعني وهذا حالك أو تنام على نحو هذا من الغمال وكما قال كأن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه الغضب وقال ويحك يا عمر إن هؤلاء عجرت لهم حسناتهم في الحياة الدنيا أو كما قال صلى الله عليه وسلم الشاهد أنه كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه مهما فتحت عليه الدنيا وجاءه من زينتها أنه كان يرضى بالقليل وأنه ما كان يتعلق قلبه بهذه الذينة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 لو لا بد ان تكون الدنيا في يدك ولكن على ان تخرجها من قلبك هذا معنى الزهد الحقيقي ليس الزهد ان تترك الدنيا من يدك ثم هي في قلبك هذا الذي يدعي انه زاهد ويترك المباحات بالكليه ويترك الطيبات من الرزق والبعض من الغلا منهم يفر في, في الصحراء وفي الجبال وفي البراري ويدعي أنه زاهد وهم قد أخرج الدنيا من قلبه بل الدنيا في قلبه ولذلك أمثال هؤلاء قد يسارغون في الفتنة وإن وعظت عليهم الفتنة وقعوا فيها لأنهم ما صححوا معتقدهم وما صححوا إيمانهم فلذلك ادعوا الزهد في الدنيا بإخراجها من اليد وهم في حقيقة الأمر ما زاهدوا الزهد الشرعي المحمود وهذا حال الذين سلكوا مسلك الرهبانية من رهبان النصارى الذين ما زالت بقاياهم في الأديرة والذين يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس لم يشاد الدين أحد إلا غلبه هذا حال هؤلاء إحنا من رغبان النصارى ومن الغلاة في هذه الأمة يعني من المتصوفة ومن الخوارج ومن جرى مجراهم فليس من سمت طالب العلم أنه يدعي أنه زاهد في الدنيا بأن أخرجها من يده وهي ما زالت تساكن قلبه هذا ليس من الزهد المحمود وإنما إن يعني جاءتك الطيبات وفتحت عليك الأبواب من الرزق فلا يقال لك أن ترد هذا ولكن لو كان في يدك ولا بأس أن تظهر أثر نعمة الله عليك ولكن على أن لا يساكن هذا قلبك والنبي صلى الله عليه وسلم قد ارتضى لنفسه يعني يظل على ما كان عليه قبل أن تفتح عليه الدنيا وإن كان, كان هو معلوم من حاله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخر لأهله قوة سنة لما فتحت عليه خيبر وكان يجعل الباقي في السلاح وفي الجهاد وفي الصدقات إلى آخره وهذا بلا شك لعلو مقامه صلى الله عليه وسلم ولا رفعته في هذا الباب فهذا لا يتأثى لكل أحد ولكن نحن نتأثى به قدر ما وبلا شك أنت مهما صناعة لن تبلغ مقام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تقترب منه قبل ما استطاع فالمؤمن يتأثى بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنه بلا شك لم يبلغ مقامه ولم يبلغ قوته لا في العبادة ولا في الزهد مهما حاوله هو صلى الله عليه وسلم كان محفوظا ومعصوما من قبل الله عز وجل والعثمة كما هي معلمة في الرسالة في تبليغ الرسالة ولكنه في الأمور البشرية كان بشرا من البشر يغضب ويحزن صلى الله عليه وسلم ويمرض ويتألم يتألم ويصاب بالجراح كما أصيب بهذه الجراح في غزوة أخذ وبشر كما قال سبحانه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فلذلك كان يوعك كأشد ما يوعك أحدنا كما في حديث من صغلت الصحيحين أنه سأله النبي, النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أراك توعد كأشد ما يكون كأشد ما يوعك أحدنا قال نعم إن أوعك ضعفين على أحدكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني كان مضاعف عليه المرض على خلاف ما يصيب أحدنا وهذا كله لعلو مقامه صلى الله عليه وسلم ولأنه أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الامثل فالأنفل فكلما ازداد المرء قربا من سبيل الأنبياء ومن سبيل المرسلين وازداد تمسكا بمنهجهم نعم عليه في الاختبار وفي البلاء ولذلك على المرء وعلى العبد أن يسأل ربه العافيه دائما أن يسأل ربه الثبات والسداد <تصفيق> القسم الرابع من اقسام الزهد هو الزهد في النفس ام ان تزهد في نفسك كما قال ابن القيم وأصعب هذه الأقسام وأسقها نعم وهو نوعان أحدهما وسيلة وبداية فهو يميتها أي أن يميت نفسه فلا يبقي لها أو فلا تبقى لها فلا تبقي لها عندك من القدر شيئا فلا تغضب لها ولا ترضى لها ولا تنتصر لها ولا تنتقم لها قد صدلت عرضها ليوم فقرها ليوم فقرها وفاقتها وهذا وإن كان ذبحا لها مؤماتة لها في طباعها وأخلقناه إن كان جبحاً له لها عن طباعها وأخلاقها وعين صلاحها وعين حياتها وصحتها أو كما قال رحمه الله وأموه الثاني غاية وكمال وأن يفذلها للمحبوب جملة أن يفذلها لله عز وجل جملة ف... فقد تعلقت رغبته بمحبوبه كذا زهد المحب الصادق <تصفيق> الذي قد سلم نفسه لربه لا عليها ورعين على شيطانه والذي بلغ بلا شك. المنتهى في الغاية والكمال في هذه المرتبة هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبقية الرسل والأنبياء ومن تبعهم بإحسان على درجات فأعلى الدرجات بعد الرسل والأنبياء الصديقون هم الذين بلغوا الغاية في هذا الأمر بعد الرسل والأنبياء ثم بعد ذلك وفي درجة قريبة الشهداء أوه. الذي خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء خرج مع مجاهدا في سبيل الله بنفسه وبماله بذل نفسه وبذل ماله كله في سبيل الله فلم يرجع من ذلك بشيء أوه. هذا بلا شك أعلى درجات الشهداء ولذلك كان الشهداء في حواصل طير الخضر في الجنة تسرح أرواحهم حيث, حيث شاءت في الجنة حيث لم قد تمكنوا من التغلب على نفوسهم ومن تحقيق هذه المرتبة العالية من مراتب الزهد ولكن على أن تكون الشهادة في سبيل الله ليست في سبيل يعني حزبية ولا عصبية ولا تحتراية عميّة أو عميّة. تحيال آه. أهل البدع والأهواء من الخارج ومن غيرهم الذين يقاتلون على غير هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم وتحترايات حزبية أو جاهلين. ه <تصفيق> هذ الزهد لما يع ي لما وقد يع الزهد نقصا هو كما قال ابن فقيه الجوزية يعني يكون هذا النقص على ثلاثة وجوه. نعم الوجه الأول انتاز هدا في ما ينفعك هذا يعني عكس حقيقة الزهد يعني أن يزهد المرء فيما ينفعه في دينه يعني تجد من يزهد في مجالس العلم مثلا يزهد فيه هذا بلا شك من النقص وهذا من الزهد المذموم أو من يزهد في مجالسة العلماء أو من يزهد في القراءة في الكتب انها سايهزه في القراءه